إ ن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه و ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ي ن ف س ن ا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا بادي له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما ص ل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما ب ا ر ك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ك حميد مجيد ورع الحديث الثالث في سنن أ ب ي داود رحمه الله تعالى باب الرجل يتبوا ل ب و ل ه قال أ ب و داود حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد أ خ ب ر ن ا أ ب و التياح ح د ث ا ل شيء قال لما قدم ا عبد الله بن عباس ا ل ب ص ر ة فكان يحدث عن أ ب ي موسى فكتب عبد الله إ ل ى أ ب ي موسى ي س أ ل ه عن أ ش ي ا ء فكتب إ ل ي ه ابو موسى إ ن ي كنت مع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ذات يوم فاراد أ ن يقول ف أ ت ى دمسا على ق ر ا ء ة أ و دمسا في أ ص ل ج د ا م فبالا ثم قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ اذا اراد أ احدكم ان يبول فليرتد ف لدوره ي ر ت ل موضعا ونبدا في العالم برجال السند ثم بالفوائد ت و ا ئ ر ا ل ا س ن ا ن ثم ب ت و ا ئ ر اللغه ثم ب ت و ا ئ ر الحديث كما تعودنا نصب السداد ا ل ر و ي ا ل أ و ل موسى ابن إ س م ا ع ي ل المنقري مولاهم البصري ا ل ت ب و ذكي أ و ا ل ت ب و ذكي روى عن شعبه و ح م ا د ابن س ل م ة و ح م ا د ابن زيد وابن المبارك وخلق كثير وكان الرجل من وقوع العلم الزاخره كما هو معلوم عنه وحدث عنه اي اخذ عنه الحديث البخاري وابو داود ويحيى ابن معين وخلق كثير اقوال العلماء فيه قال ابن معين ثقه مامون وقال ابو حاتم ثقه صدوق قال ابن زعم كان ثقة كثير الحديث قال ابن حبان كان من المتقنين وذكره ب ا ل ت ق ا ت قال الحاقد في التقريب مشهور باسمه وكنيته بن معاذ الرواه تجده مشهورا باسمه وبعضهم تجده مشهورا بالبنيا. اما هذا مشهور بالاسم و ا ل ك ن ي ة معا ث ق ة ثبت من صغار ط ب ق ه ا ت ا س ع ة مائه س ن ة ثلاث وعشرين يوما الثاني محمد بن سلمه بن دينار أ ب و س ل م ة البصري أ ي ض ا قال ا ل أ ه ب ي ا ل ي م ا م القدوه شيخ ا ل إ س ل ا م روى عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة وهو من ا ك ب ل ش ي و خ و ق ت ا ل ابن د ع ا م ة السلوسي وسمات بن حرب وحمي الطويل وخلق كثير حدث عنه ابن جريج وابن م ب ا ر ك وابن مهدي وخلق أ ي ض ا كثير أ قال ابن ل قال ن ا ا س دي معين حماد بن س ل م ة ث ق ثقة قال ابن م ن ه ا أي ا ل حجاج كان من أ ئ م ة الدين قال عبد الله بن م ع ا و ي ا ل ج م ح ي فضل حماد بن س ل م ا بن د ي ن ا م على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار فيها على ا ل ك ل الجميل ولكن ا م ه ذ ا ا ا ل ل ك م لا يسلم له هذا الكلام لا يسلم له و أ ن ت تقول حماد ا بن س ل م ابن دينار و حماد ا بن زيد ابن درهم ف طبعا بعض أ ص ح ا ب الاطار يقولون فضل هذا على هذا ت ف ض ل الدينار على الدرهم و أ ن ت م تعلمون أ ن الدينار من ذهب و الدرهم من ف ض ة و الفرق شاشه بين الاثنين ف أ ق و ل والله المستعان ان هذا القلام غير مسلم مسلم. فان حماد ابن سلمه ان كان ت ي الدين والعباده والزهد والاخدام نعم نقول نعم اما ان كان ت ي الصدق والروايه وعلم الحديث فحماد ابن زيد اوثق واعلم و ا ع ق ل وكما قال البعض اوتي حماد ابن سلمه دون قيم من عقل و اوتي حماد ابن زيد اربعه دوانق أ ي أ ح ك م في العقل وفي ا ل ص ن ع ة الحديثيه ولكن كما ترى ان هذه المواقف ل ت ج د ه ا معا في ا ل س ل ا م الطيب للناس بتاخده على محله ا ل ج ي د ة ولكن لا يسلم ولابد من تحقيق المسائل ا ت ح ق ي ق العلمي ل أ ن علم الرجال هو علم القضاء كالقضاء تماما أ و ك و ز ا ر ة العقل على الرجال لابد أ ن تحكم بعقل و إ ت ق ا ن على الرجل تعطيه ماله وتقول م عليه يؤخذ ع ن ي ي لا يخذ الكلام هكذا عرضا كما نسمع في الكتب وقال الذهبي هذا م ح م و ن على ج ل ا ل ت ه في الدين نعم وكان مع إ م ا م ت ه في الحديث إ م ا م ا كبيرا في ا ل ع ر ب ي ة فقيها فصيحا ر أ س ا في ا ل س ن ة وصاحب تصنيف لان الفتح الرباني لا ي أ ت ي إ ل ى العمل ما ق ي م ة العلم إ ن لم ي ح ذ و إلى العمل ولما ت ق ر ت بقران سلف بتجد م ف ا ت ي قاموا بالعلم والعمل ف ا ل ح ي ا ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقوم على ساقين العلم والعمل فالذي يعلم فقط دون أ ن يعمل فهو أ ع ر ج أ و ك ا ل أ ع ر ج يمشي على ساق واحد ة وكذلك الذي ي م ش ى في ا ل ع ب ا د ة و ي أ خ ذ هذا المدار ويترك العلم فهو ايضا يمشي على باقه و ا ح د ة لانه ياتي ب ا ل ط م ا ط والاوابد كما يقول عن العلم ان لم يكن عالما سيقع في مسائل ك ث ي ر ة جدا من ا ل خ و ف في العلم وفي القضايا العلميه قال ابن مهدي انك ابن تموت غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيء و ا ك ل ا م عديد لو قال وستموت ا غدا أ ي أ ج ل ك سينتهي غدا ما استطاع أ ن يزيد في عمله أ ي شيء ل أ ن حياته مبرمجه ب ر م ج ة علميه لا يضيع وقتا في أ ي شيء حياته ما بين العلم والعمل ما بين الصيام والاخلاق ي و والعمل لا يتحدث إ ل ا عن قصر ليس لحماد بن سلمه من فضول القول شيء وما يعني سمع عنه أ ن ه ل عن أ ح د ا بلسان أ و سد أ ح د ا بلسان فلما سئل قالوا حتى أ ب ق ى الله تعالى ولم يكتب ملاكي علي ما ي ن عمله م ا يمسكوش عملي ل ي حادي لا يجد سبابا ولا نفاقا ولا كلام ن تلال ن ف ق ة القول ولذلك اشتهر عنه قال ل و قوله ستموت غدا ما استطاع أ ن يزيد في عمل ا ل ي خ لانه عمل برنامج ويعيش على هذا البرنامج لا يغيره أ ب د ا بعكس المفرطين اذا خلوا حتى خ ا م ت ا غدا يقولك بدر سوم ونقوم الليل و ن ب د أ نتصدق ونطلع الفلوس ونبدا أ ي نعمه حاله لانه ده ي ف ع ل أ ص ل ف أ ا ع ا د هؤلاء ا ل س ا د ة كرموا بين العلم والعمل ولذلك ارتفع س أ ل العلم عند السلف بهذه ا ل خ ا ص ي ة ولكن ا ل م ش ك ل ة ا ل خ ل ف أ ن ه م يكثرون من العلم ويقيدون جدا من العمل يطلب العلم كبيرا ولا يعمل لمجمل هذا العلم ولذلك ا كان أ س ل ا ف ك إ ذ ا تعلم شيئا عمل به فتعلم العلم والعمل جميعا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى <تصفيق> عنه لو عمل من الدنيا من اجل اكل العيش لا يتكلم ولا يسب ولا ي خ فهو عمل ب ي ن ل ط ب ي ع ة الحال م فاخذ لك انسان يعمل من أ ج ل قوتي فهذا عمل لله ولكن يحتسب يحتسب ه ل أ ن الرجل يؤجر على ا ل ل ق م ة يضعها في امراته ا ل ل ق م ة تضعها في امراته تؤجر عليه رغم أ ن ه ا ت أ ك ل بطريقه حاله ولكن انك تستن حلالي و أ ن تقصد في حلال هذا وقت محسوب لك لا عليك اما أ ن تعمل في حضور ا ل أ ع م ا ل وحضور ا ل أ ق و ا ل ه ذ ا هي المواقفه التي يؤخر عليها العبد فلو عملت طوال النهار نجد أ ن تكسر قوتك ف ل ا غ ي ر عليك كما قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إ ث م ا ان يضيع من يعود معه اسره وجاعه ي ط ب ل و ترك الوسل ل ج ا ئ ع لا بد أ ن يراوح بين العلم والعمل و قد ذكرنا ذلك في أ و ل م ح ا ض ر ة لو تذكر لما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه و جار له من ا ل أ ن ص ا ر كان يرعى له الغنم يوما والانصار يذهب ا ل ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم يتعلم ل ثم ت أ ت ي ن و ب ة عمر ف ي أ خ ذ ا ل أ ن ص ا ر الغنم و يعمل فيها ثم ينزل عمر و تعلم العلم ثم ي ر ج ع ل صاحبه يقرؤه ما كان يتعلم أ ي كان لا ت ن ا ب و ن ل ه ذ ه ا ل ك ف ي ة أ ي أ ن العلم الشرعي ما عصبه آه العمل آه من اجل ا ل ح ي ا ة ومن اجل التخول لان هذا واجب بطبيعه الحال وهذا من ش أ ن اهل الحديث ان دائما تجدهم اصحاب صنعه ة ج د مصادر ح ب صنعة ص م ا ر س و ه م م ع ر و ف ة بينه واضحه جدا يتميزون تأخذ العلم لا تعرف من العلم عن العلم غيرين اهل والذي قالوا لا عمال كوته يطلق يكسد و ذ ي مجاله ه ا م ة جدا يعني بعض ط ل ب ة العلم ترك الدنيا ب أ س ر ه ا و ج ل ك عشان تعلم من يطعمك من يقوم ع ل ي ه أ ي ن هذه ا ل ط ا ق ة وهذه ا ل ق و ة كيف تتزوج وتنجب أ و ل ا د ا وتصرف على هؤلاء الارض وتنفق عليهم من ينفق عليك وعلى أ و ل ا د ك ان لم تكن كافلا باستمرار ل وكان بعضهم يذهب طوال اليوم ي ح ت ص د و ي ح ت ص د فقط حين ز ن ا من حرب وكما قيل احدهم هذه يد يحبها الله ورسوله م امام ل ل التأس مزجك ا قال ل من ايمان ل من العمل إليك م ق ا كما إ للشعب ا إذا كنت و تستعين به على ط ا ع ة الله تعالى و ا ل ع ب ا د ة فتفرغ لهذه ا ل م س ا ل ة يعني كان عندك مال مبتكر او ت ج ا ر ة او ن ا س يقومون على اعمالك يديرونها وانت تفرغ للعلم هذا بنفس المعنى ك أ ن ك رجل محترف و لك ص م ع ة و لكن غيرك يقوم لك بها وانت تاجره على ما يقوم لك فليس المقصود هو في العلم أ ن يتفرغ ا ل إ ن س ا ن تماما ثم ي ب ح عن من يطعمه ويتندل على الناس يتسلف ويصعب ا خده ل أ ن ليس من ك ر ا م ة العالم أ و من اهل العلم أ ن يصعب ا خده الناس ويتسول أ ن ولا يجوز ابدا لعالم أ و يطالب العلم أ ن يكون بهذا ا ل م ن ح ة و إ ذ ل ك ان وجدت طاوله للعلم بهذه الكيفيه ف ا ن ص ص ه فلو جلس طوال ع م ر ه فلن ي ح ص ل إ ل ى ما قدر لك ودائما الانسان يعني كما قال صلى الله عليه وسلم عليك بعمل الابطال فقالوا وما عمل الابطال قال الاكل من حلال والنفقه على الايات والعمل بطل الذي ينفق من حلال ده بطل في زمانة اذا عمل لا ياكل الا حلال وينفق على عياله ده عمل الابطال بغير شك لا يشك احد في هذا يعني كيف تكفي أ ه ل ك ا ل م ؤ و ن ة على قدر ضيق الرزق والرواتب وضيق الحال هذا عمل بطولي لا شك فيه ي أي رجل يتصدق أسوف الرذف الله تعال له رجل ل ع س ي أ خ ذ ساق له ا ل ر س ولكن كيف عندما تكون لك ا س ر ة وتقوم عليها هل تنتظر حتى تصدق عليك وعلى ابنك هذا ليس من سنه اهل العلم طبيعي والله تعالى قال ا ل ه ب ي كانت أ و ق ا ت ه م ع م و ر ة بالتعبد و ا ل أ و ر ا د حياته م ع م و ر ة بالتعبد و ا ل أ و ر ا د أ ي ليس عنده وقت يضيعه في راي طائر وكان رحمه الله ش ه ي د المواظبه على الخير و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والعمل لله تعالى فكذا نذكر ن أنه ما ك تعالى ب ب مسألة إلا د أن يقرأ آية مئة إ ذ حتى أنه عارض ة علمية مئة آية إذا أن مسألة قضية مئة المصحف الأول كل يكتب يكتب يعالج لها مئة آية أولا ما من ثم م يفتح ويقرأ يكتب قضيات يقرأ آية ينشأ أو وكان هادية هو فيه المقارنة بين العلم والعمل الأسجاب الحال قال أحمد هو عندنا الانتقافي عند أحمد بين وطبيعة ما نزاد ل ل يوم إ بصيرة و ك ا ر ح م ه ت ع ا ل يعمل ى خ ز القماش ا أي يبيع خ ز نوع من ف ك الى ن هذا ا السوق وعادت مشهور جدا وكما ذكرنا ما عنده وقت مطلقا آه يضيعه آه كما نضيع نحن ا ل ق ا ت ن ا هكذا ك ي ف القيل والقال والكلام الكثير كان الوقت المتبقي له يذهب به الى السوق يرجع الخلف فاذا كتب قوته وقوت عياله يرجع يرجع يعني حتى لو كان الطلب على القماش بتاعه كتير الناس ت ت ك ا ل ب عليه و أ و ل ما يحصل ف ي د ه القوت ظ م أ ن هذا قوت يومه يرجع إ ل ى م ع ز ا ب ه ويرجع ربه وكان يحتوي على مزرعه ا ل ر ع ا ل ه ك ا ن يعمل في ا ل يوم ا د ر ه م ي ن درهم يتقوى به ودرهم يتصدق به لا يزيد على ذلك حياته هكذا وحياه تمشي على ر ث ي ر ة و ا ح د ة وهذا ل أ ن ه م كانوا لا يؤملون كثيرا في الدنيا كما نؤمل نحن فان احدنا يؤمل في الدنيا آ م ا ل ا ط و ي ل ة ولذلك كان ع ه د على الله تعالى أ ن يقطع آ م ل ه إ ن كان في غير الله ولذلك اخي وقصل معلوم أ الكريم ونحن ن ن ش أ في هذه الدروس لا بد ان نتربى ونحريص جدا ان نحول هذه الدروس مع العلم التربيه ولا بد ان نتربى وللا نتربى اعلم ان هذا العلم هذا لا قيمه له ولذلك كان يقولون في علم السلف كان الرجل اذا صلى العلم يعرف ذلك في صلاته وفي سمته وفي دله وفي هياته شوفوا كيف كل صلى العلم في سمته وفي هياته ل أ ن سمت طلب ا العلم أ و سمت أ ه ل الاحسان كما قال السجناء ليوسف إن إ ن نراك من المحسنين فدل س ن ت ه ودلوا على ان حتى الذين ليسوا على م ل د ت ه وليس على م ن ه ي ه عرفوا انهن المسلمين نبينا بتاويل انت لا تقول المساله دي شكلك كده بيقول انك انت ر ج ل من ا ل م س ل م لماذا لان التل و ا ل س ن ت و ا ل ه ي ئ ة و ط ر ي ق ة ا ل ح ي ا ة انه ا يضيع وقتا و هذرا باثنين هذرا و هذرا بعض ا ل ا خ و ة يقدر يحذر بالكلام و يضيع و ق ت و يوفق بينك ط ا ل ب العلم حياته بالثواني والدقائق وعد هكذا بالثواني ل أ ن ك لو طالب ع ل م على م ن ه ا ب السلف تتكسب قوته لله عليك كم يبقى حتى يطلب العلم على ك س ب القوس في هذا الزمان ا ص ب ع ه إ ذ ا الباقي طلب العلم وقت شحيح جدا فكيف تظن به على العلم و ا ل ت ق ف ى والهدى وتنفقه هكذا في الهدر وفي طبيعي الوقت وكأكيد يقول من طلبة العلم يقول اتنين اهزور اخي في、الله. النهاردة و ب ر ة وبعد و ا ل ت ا ن يجب ان ر الزور دا, دا يكون ه ن ا ر زياره ويسالون ا ل م ك ا ان ا ل س ا ء ك م ا ن يبدأ المثالة قيمة هناك ا ا امسى اتعامل مع خ ي لو ا ر ه و ي س ا ل م به شيء م ن حق علي ان يكون هناك ن لاتم زياره ويسالون ل ه نبقى ل ايه عنها ع ل ل ا الثالث الرابع الخامس طالب العلم لا. هذا ليس طريقه ليس ولي والشيخ طحان روك دق لبعض شرائط ادب ز ي ا ر ة وشرائط نفيسه جدا اردن يسمع اقارب العلم وينتهي بها فالزياره في الله دقائق. دقائق يعني ترى حاله ع ج ب ك ا ر ى السلام عليكم تنطلق نحتاج لشيء ا ط ي ه وسعيه لان مواساه الاخوان من عمل الصالحيه يعني نحتاج شيء فواكه ولكن ي ن ط ل ب لا تمكث عنده كثير ا اللي الواحد يضايق انسان بعض تضربع اعمل يروحه له يستنى ساعات ما وقاعد مستني كل الوقت الهدر ده سبحان الله يهدر طب ما ح ن ف ع ه في الكلام وفيه وقالوا وقنا و د ي ن ا وعملنا وكهذا لا يقول هذا عن طالب العلم ولا يفلح ان الفلاح مرتفع لعامل الوقت ل أ ن رصيدك في ا ل ح ي ا ة هو وقته رصيدك في الرند مش الفلوس الوقت ولذلك يرتفع ش أ ن العالم بقدر رصيده واستفاده من الوقت لان الوقت كثير لان فصل العلم كثير لا يضيعه ولا يتعطل ابدا كما تعطل النفس اما الذي يتعطل فاعلم انه يهرب من العلم يذكر شويه ولكن نفسه كده ايه الهمه تحته قاعده يطلع ينفرق قاعده ب ي الهمه هذا نوع من الهروب نعلمه في طلب العلم الكسول الذي لا يريد الا منازع وخوايط فقط اما الذي يريد ان يكون عالما اليك على سبيله ويدعو الى الله تعالى على بصيره هذا غ ي الوقت ما ع ن د و ك هنا ما ع ن د و ك هنا ي ص و ع ل ى و ق ت ا ل ن و م ي ص و ع لوك ى ه ع ا م الشراء. كان بعض الافكار ل ا ل ل ا ك يقول لك الله مصرين ولكن ل ك ع د ك ا حاجة ت ا ح د اهلا ث عن ا ل ا ف ك ف ر ك ي ف ر ك ه ويسف ل ي ه طبعا م س ت ه ي ط ل لك ان ب تتحدث عن المسافه ويسفر لك ان ت ي ي ت ح د ث عن المسافه ض ل ك ع وخبيث الطلاب العلم ل الذين جاء ا ج ا ء و ا مصر و أ ك ل ا ل سمكه نيئه م ن ت ن ة م ش ه و ر ة معروف واكتب ادب ادب ل ة أو رحلات لطلاب ل العلم الخفيل البغداد ا كتب نهيب جدا يبين لك كيف كان و العلماء ا يرحلون وكيف كانوا يتعدلون حياتهم يعني حياتهم في عدل عجيب لا يهتم بالملبس ولا الماسر ولا مشرف كل هدفهم ا ل ا ن ت ل ا ق إ ل ى دروس العلم في كل درس وكل محاضر وكل مسجد حتى يصل إلى أسماء كالشموس ثاني. هم ماتوا ولكن ا س ما الدنيا بين كلها مات, ما مات. قد يعيش الانسان خامل الهند خامل الذكر بين الناس اذا مات مات جسده ومات شانه اما العارف اذا مات لا يقبو ذكره أ ب د ا ما مات إ ل ا جسده فقط أ م ا علمه ودروسه و إ ر ش ا د ا ت ه الناس يذكرها الناس باستمرار فالذكر ل ل إ ن س ا ن عمره ثان بين حماد وسفيان عاد حماد بن س ل م سفيان الثوري فقال سفيان يا أ ب ا م س ل م ة أ ث ر الله يا غ ف ر ل ن ث ل ي سفيان الثوري لما ذكر ترجمته من أ ا م ا ل تراجم علاج الاطلاق ولذلك ارسلت تراه وتركها ع هذا تفضيلي س ي باستمرار تقرأ, تقرأ ارسلتنا على وهي تراجم علاج لأنه الاطلاق لانه يمضي لا في وجه م ب ت د د ع ب ا الله ر عمل في مرض موته زاره حماد بن سلمه قال له افر ان الله يغفر لابنه برغم ما قدم من زهد و ع ب ا د ة وورع وذكر عزيز أمير في علم الحديث فقال حماد والله يا أ خ ي لو كيرت بين م ح ا س ب ة أ ب و ا ن ي و م ح ا س ب ة ربي لاخترت محاسبه ربي على محاسبه ابويه ل أ ن ه ب ي أ ر ف ق انظر س ل م ي ا لان موضع موت لازم يديله ايه رجاء لازم يديله رجاء لا يقنطه من ر ح م ة الله تعالى ولا يؤذ قال والله يا اخي لو خيروني ان يحاسبني أ ب و ي ه او يحاسبني الله لاخترت ان يحاسبني الله تعالى ل أ ن ه ارفق بي من أ ب و ي ه واسع جدا ولا يعلم ط ل العلم إ ذ ا أ ز ا ر منتظرا باستمرار أ ن يعطيه الرجاء في الله و أ ن يذكره بحسن الظن لله تعالى ف أ ن ا عند حسن ظن عبدي بي ف إ ذ ا ظننت بالله الخير فهذا طبيعة الحال. هذا واجب عليك مع المحتضرين مرضو نعم وسير لا يكفي ي ترجمه ح ق ي ق ة ه قال بالعلم الجعان الجعان المجمعش ولو م نبان ط ب ابن ق ا خيار ت خريطة وجدت م من ع ا ل ب ا والنهاية ابن ي كافير ة و ج م من ع ابن ي ر الكامل الغاضة وغسل ت ج م ع ل ت ن في كل الكلام حياتي ن ا ترجمته يا ل اولي ا ب ن ع ي ن شلح ي مثل س ل ي د والكلام المكتوب وهات اللي هي الزبد ودون اعمل بحث طويل في هذه ا ل ت ر ج م ة وانظر في مثل هذا الرجل لو اقتديت به لوصفت مستوى يعني عجيب في يوم وفاته رحمه الله تعالى توضا ستين مره ينزل مع ل ى السرير ب ا ل ع ا ف ي ة وطبعا الفن اللي ب خايف من حاجة بطنه الكركر عمال فده مش مظبوط يعني مش نافذ س فكل ما يوحده ه يذهب ب يتوضع ت و ض نفسه ي الليلة هذه ت ي ن م ر فلما قرب ا ل أ ج ل نزع على ا ل أ ر ض وضع ص د ر ه على ا ل أ ر ض و أ خ ذ يصرخ أ ن يخبره الله تعالى فاقتبض بهذه في انكسار و ل ل ه ل ي اي ف ع ب و هو حريص جدا الا يذهب إ ل ى ربه بغير ط ه ا ر ة و لا ورود وهذا يعني هدد كريم و ث ق ر م واسع جدا يبين لك كيف كان علماء الثلاث يعملون بعلمهم ل أ ن الحرص على ا ل ط ه ا ر ة عمل بالعلم فكان حريص جدا على العمل بهذا ا ل ث ا ث و كان رحمه الله تعالى م ج ا ى الدعوه وكان من اشد الناس على ا ل م و ج ا ب ت د ع ة ولذلك قال أ ح م د إ ن أ ر د ت ان تحتبر الناس فامتحنهم في حماد بن سلم لو ق ي عالم شجع ا ل م ب ت د ع ة و ع و ز تختبر الخلق اسالهم عنه إ ذ ا شتموه ت ع ر ت م ن ه م من اهل البدع اذا شتموه ي ق ع ل اعرفوه اضل الناس من اهل البدع اذا وقعوا فيه ولكن إ ذ ا مدحوكم من اهل السنه من رجالي الا يمدحون عمله فلذلك كانوا يمتحنون بعض المبتدع ة في العلماء قال ابن مرايح ل ا مبارك السنة أما إن قدح ل ل ج وأهل هو المدمة كما قال ابن دخلت ا ل ب ص ر ة فما ر أ ي ت احد اشبه أ ب المسالك الاولين من السلف ا ل أ و ا ئ د بحماد بن س ل م ة ل أ ن ه وقت اقول له اجاله لله د ع ا ل و ل ك ف ة ع ب ا د ا ت وصلاته مات رحمه الله تعالى في المسجد وهو يصلي وهذا معلوم أ ن ا ل إ ن س ا ن يموت على أ ن ف ل عمله وعلى أ ك ث ر عمل كان يعمل في الدنيا يعني انسان مداوم على عمل من الاعمال يلي يكثر من هذا العمل فهو يموت على ما كان مكسرا او ما كان محبا له و هذه من نعم الله تعالى على العباد او بعض الاوياء الذين يموتون ع ل الصلاه حمد بن سلمه و غيرهم و كما في عقلنا الشيخ ك ش ك رحمه الله تعالى يعني س ج د و مات و قبل و ساد و طبعا المر يقبض على امثل عمله ب ط ب ي ع ة الحال قال ابو عبد الله السيد عن ابي ه رايتوا حمد بن سلمه في المنام فقلت ما فعل ربك ذلك يعني انت به ودائما ل السلف ي م ي ذ ك ر و هذه المكان وكانوا ي أ ت ي بعضهم لبعض في, في الرؤى كانهم يعني يتعهدون ع ن ي ي ا على ذلك طبعا هذا أ خ ذ عصور الصغري و ا ل ن ق ا ء والصفاء قال خيرا قلت ماذا يعني عمل ايه معاك قال قيل ا طالما كدبت نفسك فاليوم اطيل راحتك انت كدبت و تعبت في الدنيا جدا اما اليوم الجزاء من دينه العمل تستريح اصيل راحتك تستريح جدا ق ا م ما كدبت في الدنيا ان يشغل نفسه بالعلم و العمل فكد ت و تعب جدا و لذلك امثال حمار ابن س ل م ة و سكان الثوره امثال هؤلاء لا يعرفون ل ل ر ا ح ة مرسما ولا معلما و لذلك طالب العلم لا يستريح حتى يضع قدمه في ا ل ج ن ة و د هذا معروف عن ط ل ب ة العلم قديما و حديث لا يستمع ابدا إ ل ا إ ذ ا وضع أ و ل قدم في الجنه هي ا ل ر ا ح ة وصل ا ل ر ا ح ة أ م ا قبل ذلك قبل فلا ر ا ح ة وهذا دل على أ ن ك لا بد أ ن تشد على نفسك حتى تصل إن هذا دي لابد من هذا بيل ا بد لهم الرجال يقومون ل ه أ س ل ا ف قاموا بهذا بيل و قاموا بالواجب حتى أ و ص ل و ه إ ل ي ن ا ر و ا ي ة و د ر ا ي ة ماذا قدمنا نحن حتى نقدم ا ل أ ج ي ا ء ل لك س ل ي ن ه لنرفع نوائي هذا الدين لا بد أ ن نمحو نهبهم ونسير على م ن ه ج ه إ ذ ا لا بد لك من تقديم بين يد ي هذا العلم وتقدم بين يدي الله ورسوله فتكون ك أ م ث ا ل أ خ ل ا ف ك لا بد أ ن تقوم بعمل من أ م ث ا ل أ ع م ا ل ك وهو العلم والعمل نعم حتى تموت على ذلك واعلم انه لا راحه إ ل ا إ ذ ا أ و ص ل ت غرزه إ ل ى ا ل ج ن ة قال حاطط التقريب ث ق ة عادل من أ س ل ف الناس في ثالث وتغير حفظه بداخله اي في اخر ع م ل ي تغير حفظه ومن ا ج ر ا ل ط ب ق ه الثامنه ة ن ا سنه سبع وستين الثالث أ ب و التياح وهو مشهور م ن ي د عامل وهو ي ز ي د ب ن هميه الضبع البصري و ا ل ر و ح ك ما س ن ا ت كلهم بصيون يزيد بن ح م ي ه الطبعي البصري و هو روى عن أ ن س بن مالك و أ ب و عثمان المهدي و الحسن البصري و ع ب د و روى عنه ش ع ب ة و حماد بن س ل م ة و حماد بن زيد و إ س م ا ع ي ل بن عليه و سعيد بن م ل ي ع ر و ب ة قال عبد الله بن أ ح م د عن ا ل ي ه ث ت ث ق ة ث ق ة ثت ث قال ة ثقة ق اجمعين و ن س ا ئ ي ث ق ة وذكره ابن حبان في كتابه ثد افتقان وقال أ ب و ب س حام س م ع ش اياس يقول ما ب ا ل ب ص ر ة احب الي من أ ل القى الله عز وجل مثل ع م ر ي من أ ب ي التياح وراوا له ا ل ج م ا ع ة قال ا ح ا ف ظ في التقرير بصري مشهور ببنيته ث ق ة ثد من ا ل ط ب ق ة ا ل خ ا م س ة مات سنة ث ه م ا ئ ه و ع ش ي ن الرابع عبد الله بن عباس وابو موسى ا ل أ ش ع ا ل ي و ي ت ر ج م ه م يعني تاخد ممكن تاخذ سنين عبد الله بن عباس و ا ح د فقط ترجمت ه ف د ة ن ا د ر ة جمعت بين صنوف العلم والعمل وصنوف المواقف والفتيه وطبعا نؤجلها قليلا لأنها التراجم الكثيرة جدا علينا ونلتقف منها أفضل واحسن نستفيد هذه به جدا يتمر ما افضل ولذلك لما مات عبد الله بن عباس وقف الخلق يبكون بكاء حتى ل ث ل ث ترى من بكاء فسالوا احدهم لما تبكي قال ي د ث ن في ا ل أ ر ض اليوم علم جم علم كثير جدا ه يدفن ث ن ي الأرض يبكود يدثن كل من العلم العلم أجل هذا العلم كل هذا العلم يدثن في الارض أ ر ض وطبع كل هذا العلم أنه يدثن و ه ذ الان ج ل ي عمره ربي الله تعالى ه وكان ق ر ش ي ن تعلمون وابن ن كما عم ا ل ب ي صلى الله عليه وسلم طوالا جميلا أجمل وكان بخما ناس إذا من ق د ع ب ا د ت ه و ل ت ه الحضرة فراه م ن أجمل ناس والتنظف ك ن ا ز ي م و ت والعمل بمفهوم ا ل إ س ل ا م ك أ ه ل العلم وغيرهم لابد أ ن يكون خ د و ة في ه ي ا ت ه وفي منظره وفي حاله وطبعا هذه ا ل ت ر ج م ة تنفذ لها مع, أبي موسى أيضاً مع علينا وهو ابو موسى الاشعري ل اليمني اليمني ولا ت ع ر ف و شجرته من موقف م ايضا ل م م وهو قصير ف ر افقر, ناس وهو من من أفقر ناس الناس ربع ناس من اليمن الاله الباددين ناس الاله وهو هو وقت وطبعا ابنه ابو واخشى ابنهادي م وطبعا س ى و هذه التراجم سنفرغ لها ل ى في وقتها عندنا ا ح ي ن يتسع الوقت امامنا في بعض الاقتراب ل ي ن في بعض التراجم حتلاقي كلها م ر ة كلها م ر ة ي ز ج ر معنا ابن عباس يبدا ي ا ل ل ح ل ق ة الواحد تفاجا ايديتونيا مره يبدا ياخذ ا ل ح ل ق ة الواحد وطبعا احنا الخبير بالدراسه ف ا ل ا س ا ي ب يعمل مثلا لها عشان يعني اسمها يحس م ز ا ح م ة ل ص ا ح ب ا ل ت ر ج م ة حتى نستفيد منها جدا ف و ا ئ د ان ي ك ن هناك شيء يجب ي هناك ش ح ء يجب ان ي ك و ه ا ك شيء يجب ان يكون هناك شيء ي ان ي ك و هناك ش ي يجب ا ك و هناك ش ان ي ك هناك ش ي خ ا ل م ج ه و ل ك ل ي ء ي ب ان يكون هناك ش ي ر ه ذ ا ا ل ش ي خ ا ل م ج هناك ش ان يكون هناك شيء ي ا ل يكون ن ا شيء يجب ك و ه ن ك شيء يجب ان ي و ن ف و ا ئ د ا ل ل غ ة ك ل م ة ن ي ء ب و ن ي ج ان ب ان يكون هناك ش ب ان يجب و ن ا منها يتبوا المكان أ ي احله وهياءه و أ ص ل ح ه أ ي جعله سهلا و أ ش د استواء يتبوا ل ب و ل ه أ ي ينزل مكانا يسويه ويصلحه حتى لا يرتد عليه البول ومعنى كلمه تبوا بمعنى تنزل وباء بمعنى نزل ف ك ذ ا و اصل الضوء اللزوم و الباءه المنزل اليه الزواج لان الرجل سمي الزواج و بائع من يشترى من منهم الباءه و الباءه هي المنزل الذي يهيئه الرجل للعروس و الباءه اي تمكن الرجل من المراه ا ب نزولا ً فهي ا ل ذ ا ء و ا ل م ب ا ء و ا ل ذ ا ء والنكاح والمعنى هنا أ ن ه يتخذ لذوله مكانا سهلا لئلا يرجع إ ل ي ه رشاش ا ل د ه لئلا يرجع إ ل ي ه رشاش البول و ل ع ل ا ق ة الباب ب ا ل ت ر ج م ة كان ت ب و ا لبوعه موضعا والباب قال في أ ص ل ج د ا ر م ك ا ن د م ت ا في أصل ج د اي ر أ أ ن ه يختار مكانا رخوا سهلا حتى لا يرتد اليه هذا الرشاش و هذا البول ف ع ل ا ق ة الباب ب ا ل ت ر ج م ة و ا ض ح ة جدا وليس في ح ا ج ة إ ل ى كثير من التدليل كلمة دمتا ودمتا الدم والدم على تلا القراءتين وهي ا ل أ ر ض ا ل س ه ل ة ا ل ر خ و ة ا ل أ ر ض ا ل س ه ل ة ا ل ر خ و ة تقول هذا ا ل إ ن س ا ن دمه ا ل أ خ ل ا ق دمه ا ل أ خ ل ا ق يعني خلق سهل يصير سمح يعني س ه ل من الدماثه أ ي ا ل س ه و ل ة و ا ل ي و ن ة واليسر ده معنى الدماثه وهو المتلبد من الرمل الرمل المتلبد الذي عليه ق ل ي ل ماء الرمل الجاف كما تعلم يعني هو الفار ولكن المتلبد لو بال عليه انسان لا يرتد ابدا عليه ا ل بونه ولكن ا ل آ خ ر قد يرتد عليه ا ل ب و ن ومعناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول من وسبب الاهتمام بهذه ا ل م س ا ل ة خشيه ع ا م ة الوسواس لان الرجل لو عرف بعض الرشاش على ثوره او رجله فقد يركبه الوسواس و بالتالي يجعل الشيطان سبيل عليه فهو انسان يرتد لزوله موضعا حتى لا يركبه الوسواس او لا يكون عامه الوسواس في هذه المساله كلمه يرتد يعني اختار ل د و ل ه موضعا ف ل ي ر ت د ل د و ل ه موضعا أ ي اختار ي ر ت د ويقال رادة راد ة وارتاد و ا س ر ا د ة والمعنى يعني ليتحرى مكانا بين سهلا و كلمه اصل ج ر ا ر لما ر ا ل في أ ص ل ا ل ج ر ا ر و ا ل أ ص ل هو أ س ف ل كل شيء الاصل هو الاسفل اسفل كل شيء أ ص ل الجرار يعني أ س ف ل أ و الاثاث الذي هو في ا ل أ س ف ل يعني واستاصل الشيء أ ي قلعه من أ ص ل قل استاصله يعني قلعه منين من الاصل الذي هو في ا ل أ س ف ل واصل ا ل ج ذ ا ر هنا ل م ع ن ى أ س ف ل أ ي أ ن ه باء ل في أ س ف ل الجرار لا يقول على الجرار ف ي ر ت ج عليه ولكن في اصل الجرار هنا لا ي ر ج ع البول ب ط ب ي ع ة الحال او رشاشه على البارد وهذا كان منه سعو سلم ت ح ر ر دقيق وتعليم بامته كيف تحرر ل س ن الطهاره وكيف يبعد عن نفسه الوسواس حتى لا يجعل الشيطان ينكرن عليه اما فوائد الحديث و ا ر ج ع ان تقبل عليها بل ا ر ج ع ان تحفظها تماما لان هذه الفوائد من ا ل ي ث ف هذا الدين ومن فوائد ا ل د ر ا س ة او اجمل ما نخلص عليه من د ر ا س ة ت ي من حديث ا ل س ي د ة الاولى ف ي ا ل ح د ي ث ت ن ب ي ه ذ على ا ل ا ح ت ر ا س من النجاح لانها لانها ت ت ر ل ب ا ه ا ت ص و ل ل ا للاباء للاباء ا ب ا ل ل ا ا ء ة ل ا ب ا للاباء ة ل ا ب ا للاباء للاباء للاباء ل ل ا ب ا للاباء للاباء ل ا ل ل ا ب ا ل ا ب ا ل ل ا ا ء للاباء للاباء للاباء ل ل ب ا ء ل ل ا ب للاباء ل ل ا للاباء للاباء ل ل ا ب ا ل ل ا ل ل ا ا ء للاباء ل ل ا ب ا ا ب ا ا ب ا ء ل ل ب ا ء ل ل ا ب ل ل ا ل ل ا للاباء ل ل ا ب ا ل ل ا ب ا ب ا ء للمسلم على الضمير ويقظه الحس لا يتحرك كما تحرك البهائم بدون مشاعر وبدون نظر أ م ا هذا الحديث يربي فيك الحس والتركيز أ ن ك لا تفعل عملا الا ب ا ر ا د ة و بعقل وانتباه وتركيز ح س فيه ت ر ب ي ة للمسلم على الضمير ويقظه الحس ل أ م ا ن ة ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ا ل ط ه ا ر ة هي ا ل أ م ا ن ه على احد قول أ ه ل التفسير في قوله تعالى في آ خ ر ا ل أ ح ز ا ب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان أ يحملنها واشفقن منها عن العبد يعلمها العبد لع أن لأنها بين وبينه تنسية أحد الأقوال الحس الآية قالوا الضهارة لا يعلمها إلى العبد. الحس والضمير في هذه المسألة إلى في فتربية في تسير شيء هي ربه هذه هذه والتحري و ا ل ت و ق ى من أ م ا ك ن النجسات الثالث فيه التوقي من عداد الله ف ه التوقى من عذاب الله ت ع الحديث ى ا ل فيه التوقي من عذاب الله تعالى بالضميمه اي لو ض م م ن ا حديثا إ ل ى بجوار حديث بهذه ا ل ض م ي م ة يبين أ ن في الحديث ت ح ر ز والتوقي عن عذاب الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كذب اما احدهما فكان لا يستنزه أ و لا يستبرد من دوره لضمينه هذا الحديث لحديثنا يدل على أ ن الحديث يستفاد منه التوقي من عذاب الله تعالى فالمسلم إ ذ ا تحرز ركز ّ حسه وضميره في هذه ا ل م د ل ة ه هو يتوقع من عباد الله تعالى لضمينه الحديث الذي ذكرنا الرابع فيه تمرين على التوقي ّ والحظر الشديد ت من ر ي على رشاش الناس وهو توطيه لتوقي أ ش د من المعاصي والذنوب إ ذ ا كان هو يركز الحس واليقظه في عقلك وضميرك ودينك على الرشاش ن ا التي س ى في بعض الناس اللي تجري أو يعني اللي الصندوق ا أو ع هم ي في ن ل بالطر ل ح ي ا ا ة ر و لما ي خ ص المهر ا ض ر جدا ب ل م ه د و م ه ح ر س جدا على اليه انه لا يتلوث فهنا ه ي ق و ي ف س ا ل ل ذ ل ج هذه ذ ل ي ق ظ ه ع ج ي ب ة جدا لو ا س ت غ د بهذه ي ق ظ ه في ب ق ي ة عمري و ف ي ب ق ي ة شهري لان هذا هو ادم من فوائد العلم لا بد ان تعمل بمفهوم العلم فمفهوم العلم انه يوقف ف روحك الحس والذكاء و ا ل ي ق ظ ة حتى لا تقع في المعاصي وتصرف في دين الله ابدا أ و تصرف في جنب الله فهو ت و ط ي ك ة للتوقي مما هو أ ش د و أ ك ب ر أ ي من المعاصي والذنوب فكما لا تصح العباده بغير ط ه ا ر ة فلا يقبل العمل مع القيام على الذنوب والمعاصي ن س المقيم على ا ل م ع ا ص ي ويعمل هل يقبل عمله فكذلك كما لا يصح العباده غير ف ه ا ر ه ف إ ن العمل والعبد مقيم على المعاصي ف إ ن ه أ ي ض ا في قبوله مقال الخامس في الحديث تميز ا ل إ ن س ا ن عن البهم ف إ ن البهائم لا تبالي كيف ذ ا ل ك وكيف تبرزت فيه تكريم ل ل إ ن س ا ن ورفعا لمكانته عن البهم فواجب عليه فواجب مع ا ل إ ن س ا ن السير في التمييز إ ل ى المنتهى إ ذ ا كان أراد أن في البولي فلابد يميزك في هذا ه ميزة ذكى على ل فلابد لك ل ح ي تسير في و ا باب هذا ن أن ت ميزه إلى ل ا م ن ت ى م عن ل الحيوان تشابه ا فمن ي أي خاصية جديد إ ذ الواجب كان هذا ميزة ح ي ن ن و ا عليك أ ن تسير في باب التميز هذا الى, إلى نهايته أ ي تنفصل عن أ خ ل ا ق الحيوان و ع ا ل ح ي و ا ن وعن, وعن ك الحيوان في حياتك و هذا ك ي يرتقي ل ى درجه ا ل ر ب ا أ ي ر ب ا الله تعالى الخامس او السادس في توطين الانسان على الكمال, الكمال. والتنزه عن ا ل ت ن ا ي ا فدل على كمال الاسلام وشموله كما يعني كيف تجلس لكي تفعل هذا الفعل حتى ما ت ر ك في هذا الموضع الحرج وهذا دل على كمالي وشمولي هذا الدين وكما قال درنالد برنارد ن ش مجال ل ق شو يعني حكمنا ا ن مش ب ش ت ج ي اعداده ومشاريعه ويقولك تقنين ا ل ش ر ي ع ة ووضعه خطط ه م ا هيقولك يا رجل ادخل من ذلك و ا ض ص ر اقصر من اين رجع الامر كله لله بن ت ه ا ل قضيه خلاص ل ا ي ع و د مشاريعه ولا اعداده ولا وزاراته ولا حكوماته ولما كلام, كلام التهريب ويقول ا ل ا ر ي م من عمر بن عبد ا ل ع ز ي ز لما ارجع ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة في سنتين واربع اش فقط الحاكم ي أ م ر ر ج و ع كل شيء لله الثالث ان ا ل إ س ل ا م م ل أ ح ي ا ة المسلم هدى فلا يحتاج إ ل ى غير وده بنيته العلمانيين والمفكرين والفلاسفه والجماع ا ل تعبيننا ل س ه م على الفاظ ا ل إ س ل ا م كافاف من كل شيء م ل أ ح ي ا ة المسلم هدى فلا يحتاج الى غير وده من أ ب ل غ ما اخيه هذه ا ل م س أ ل ة م ا حاجتنا يقولك المفكر ا ل إ س ل ا م ي ولا الفيلسوف ا ل وال... إ س ل ا م ي واحنا ه ن ن س ى كل حاجه ن س م ح ك كل حاجه ن س م ح ك فيها الفيلسوف المفكر م س أ ل ة ما بين تقيه ومفسر ومحدد ما كنتش من د و ل يبقى سيبك م ا ل ت ن ح ي ده افكر إ س ل ا م ي مش عارف ان المفعخ ل ا م ي انا شاطين السلام العادي ده فكر يستمع في التفكير قانون الرباني بطبقه هذا تفكير ا ل م س أ ل ة ليس في حد الى ك ا ي ب ه تفكير الزنا معروف حدوده ا ل س ر ق ة معروف حدودها القتل وجريمته معروف حدوده كل جرم يبحث ف باب العقوبات في كتاب الفكر وفيلسوف ا ل ع ا ل إ س ل ا م ي ولا ل الكلام التهريجي ا ل ل ي نسمعه ليه لابد من أرجاع الامر كله ارجاع من كان وطبعا هو النبراس والنموجة العديس بعد ولكن هذا بفترة ف عمية الكلاب و ه ا يحتاج ا الى مكان وجود ة ويعطيك العافيه يلجع للقرارات و ا ي ع س ا ك ر و العافيه ا حقل ر ا ا ت ل أ ن ا ل ت ن ز ق عن النجاسات و ت ف ص ي ل منها واجب ل أ ن ه مترتب عليه واجبات أ خ ر ى ف إ ن الطهاره من النجاسات يترتب عليها واجبات أ خ ر ى فهو واجب ما لم يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب ك هو معلوم التاسع أ ن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة تستهدف ص ي ا ن ة وجود ا ل إ ن س ا ن تستهدف ص ي ا ن ة وجود ا ل إ ن س ا ن ورقاء نوعي ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى صفاته ا ل خ ا ص ة ك إ ن س ا ن وهي تلك المميزات ا ل ن ب ي ل ة التي تمثل ت ف و ق هذا الانسان على الجانب ا ل أ ر ض ي في تركيبه وتتعالى بذاته عما سواه من الكائنات ا ل ح ي ة الاخرى فبهذا الشمود في ه ذ ا الشمود ف كيف يذهب إ ل ى ا ل ن ر ح ا ر دل على ان هذا الانسان يوصل ا ل ش ر ي ع ة ع ض ى ان تصل به الى مستوى من ا ل ك ن ا ن س ان يتخلى عن ثقيلته ا ل ا ر ض ي ة وفي سموك وعلو و ر ف ع ة وفي ا م ت ص ا ل واسع جدا وكبير جدا عن مستوى الحيوان العاشر والاخير إ ن ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة تستهدف من وراء نصوصها ل ل إ ن س ا ن ح ي ا ة أ ع ل ى و ر س ا ل ة أ ش ر ف هذه النصوص جميعا تستهدف هدفا واحدا تستهدف للانسان ح ي ا ة أ ع ل ى و ر س ا ل ة أ ش ر ف وترسم لنوعه ص و ر ة من الكمال المبدع يشرق من وراء ظلالها جلال ا ل ح ي ا ة وعظمه ة الإنسان من وراء ا ل ل من يشيق ظ الانسان ج ل الحياة ل ا وعظمة إ الذي كرمه الله سبحانه وتعالى والحديث ضعيف اعطه شيخ ن الاذان حفظه الله تعالى في ضعف ا الجامع وفي ضعفها ا ل ي ه و د وكذلك في ا ل م ش ك ل مع الثالث ض ا الثالث ب ع ض ه في ضعيف اهل د ا و ل طبعا بجاهله ه الشيخ الامدي ي